من الشيطان الرجيم قد كان لكم آية في فئتين انتقطا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرينهم مثليهم رأي العين يالله يؤيد بنصره من يشاء لذلك لعبرة من القلبة لأولي الأرصال قد كان لكم آية من المخاطبة لهذه الآية لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة سواء كان مؤمن او كفر فالمؤمن متؤكد له ان نصر الله يأتي ولا الملكة الاسباب والكافر تأتي له بالعمر في ان الله يخجله ولو بالاسباب ما بهم الله سيجعل من الملكعة هذه آية ومعنى آية يعني شيء عجيب معنى شيء عجيب انه لوط وما تاد لا تاتي وفق المقدمات البشرية ينزلت العجيب دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت تحب هذه الايه النتيجه قد كان نكل يبقى لكل فئه من نواد لكل من ينتسب الى فئه ال100 وال200 المتفقه فان كانت فئه الايمان او فئه الكفر. ففئه عشان تفهم أن لي انه ليست الاسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل لان الله جنادا ان ترى وكذلك تنهي الكافرين لانه لا تكون ان اسببنا من عدة وعدد قوية فان المسألة وقعتاه تبقى قد كان لكم اوان عملية عجيبة في فئتين التقدم كل فئة اذا سمعتها هي الجماعة صحيحة ولكن لها خصوصية الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحوارة انما فئة تبقى هي جماعة وهي بسبب عمل واحد في الحرب كل واحد منا نحو جماعة المؤمنين. واولئة جماعة البلد الفلان. واولئة جماعة الله كل واحد ارط على لها. له حق. لكن كلمة سوء. هي جماعة صحية. ولكن لها حركة واحدة. عمل واحد لغاية الواحد ولا شك ان الحرب اكبر على هذه العملية ليه؟ لان كل واحد منهم لا يستطيع ان يحمي نفسه وحده، فكل واحد ايه؟ يفيع يرجع الى الجماعة ما يقدرش ينفسه من الجماعة انه انه في حركة الحياة يقدر ينفسه ولا لا كل كلمة صفية هي جماعة بس في ايه؟ في عمليات واحدة يتوب في الحرب ذائلة تيجي في الحرب في آتيه، ما هو مادم في سرعة لازم في آتيه، في آتيه، وفي آتيه، في آتيه وفي آتيه منا الفئة كافر، منا تقاتل لماذا من في سبيل الله، يبقى ومنا تقاتل في سبيله، وكافرة تقاتل في سبيله الشيطان. يبقى اذا تسمية الفئة الاولى مؤمنة، وتقاتل في سبيل, إيه؟ سبيل الله، والفئة الثانية كافرة، تقاتل في سبيله في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة واحدة. قد كامله الايه في فئتين تقاتت فئتين تقاتلن في سبيل الله يبقى هي مين الم... اكل الفئه المؤمنه تقاتل في سبيل طب واخرى ما <تصفيق> <تصفيق> اتقتل في سبيل الشيطان زي ما الف الاوليه تقاتل في سبيل الله يبقى ما جابش في الاولى نقول له شكل ايه انما جاب في سبيل الله في سبيل الله عرفنا منها ايه طب والثانيه ما في سبيل الشيطان انما جاب ايه ان الادله على ان من يقاتل في سبيل الله اهل يتبدل المؤمن والمؤمن والكافر الذي يقاتل في سبيل بس حذف من الاولى ما يومية الثانية الثانية تدل عليه فاحنا اخذنا فئة انتقاطين من الله مش ما مفيش مؤمنة خذنا مؤمنة مين من نقابلها في الاية تانية واخرى كافرة تبقى خذنا مؤمنة في الاولى من مين من كافرة دي تبقى فئة مؤمنة في سبيلها. للطول ما بقاتله في سبيل الشيطان. ملخدمها من النور. انك سراني سبيل في النور ده احتبال. هو ان تحذف من الاول ما يدل عليه بالثاني. وتعذف من الثاني ما يدل عليه الثاني. عشان ما اتكرره. وعشان تعمل التحان. بين سبيل الله والإمان وبين سبيل الشيطان والقفر. يبقى ايزن الاية على هذا المعنى. لا معنى له. لقد كان لكم اي. يعني انرع عجيب جدا. وامر عجيب يعني لا يصير مع منطق الاسباب الوقائيه في فئه من يفتي عن جماعه بالسلاح حركه واحده وغالبا ما تكون في الحرب لان المحارب عايز يثق الى الجماعه ولا لا ولا حاجه من واحده شو ممكن وبعد ذلك يحدد الفئتين يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من الاجياء لهم اخرى يؤيدها باسمه وبعد ذلك ياخد منج ما يغضف ليؤديه في هذا المعنى ورافض من الثاني ما يؤديه في هذا المعنى فابلوا لقد كان لكم اية في فئتين يعتقد فئة قبلها من المقابل تقاطل في سبيل الله واخرى كافرة تقاتل في, في, في سبيل الله بالشيطان بعد وضعه الآية لقد كن لكم أن في فئتين تقتا في أتينا تقاتل في سبيل الله وأخرا كافرة من هؤلاء من ليس لهم رأي العين ومن الشبع إلى يا ربنا تماما عندنا فئتين من الذي يرى ومن الذي يرى من الذي يرى ومن الذي يرى يرى ولا علم يا من الراي يقوم دي اللي هو مر مين في باطك يا ربنا المسيد يشوف ان الكم الراي كان الرائي المؤمن ولا الرائي الكافر اي كان الرائي كافرين المرئيين بيقولوا مين كان الرائي المؤمن يبقى المرئي اللي شفتوا على المعلوم يا ري منهم اي يا الكافرين ان المؤمنين مثلي ثلاث كيلو، يرى، خل خل المرأة نجيب، تفا، يرى الكافرين المؤمنين مش لين، تبادل خلاص، بيع في منهم، بيع في نفسهم ولا بيع فيهم نصيب، مش لين يعني بيع في نفسهم ولا بيع في كيلو، برتين ولا واقف، ابدأ خدله، آه،, آه يرى ايه مش لين ينهيهم، سين كان ما يبني اي المعنى كلاول المره هم الايه المؤمنين نشوف مثل المسلمين مثل المؤمنين فان كنت الكافرين لا مثل المؤمنين مثل الكافرين يعني قد الكافرين مرتين قد <تصفيق> الكافرين اللي الكافر كانوا من ألف. <تصفيق> ما يقدروا من الالف يبقى المعنى حياه الايه التنزيه طب ان كنت المؤمن يعني المؤمنين يا رب الكافرين anda akan berkata anda akan ลات اشر اربعت اشر吧. يثقون لابدو ٣٤٨ يبقى نعمní خامما ٧٣٦ ٢٠، ١٠٨١ مثلا? بن 8 ٣ ٢٨ يبقى اذا مثليهم 5 это 614 إذا بقلت مثليهم يعني من مثل الكافرين يبقى عدد المؤمنين بكى/.Un kanye هلين يعني شب عدد المؤمنين يبقى بقى ب toler havs than concept ايه؟ بقى 600 كوز غيب قىогда مقنى على هذا elefay يرينهم مثليهم يرينهم اليهم ان يرى الكافرين المؤمنين بسم العدد الكافرين ادي مان يا الكافرون والمؤمنين بسم العدد المؤمنين انفسهم خلاص كده طب دي ايه بتبقى ايه يعني الحكام الله يبقى امن الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجهة. يا بقى يجي الناس اللي يتصيادوا الى القرآن ويقول في عمال بيقول كلام دي واسليم مع انه بقول ايه ويقنئن واذ مني كاهل الله في منامك قليلا ولو ارى كاهل كثيرا لفشلتم مش كده واذ يريكم اذ انتقيتم قليلا ويقنئنكم في اعينهم الآية دي تثبت كسرة سأكمل ايه عنا من قوله وديك هتثبت ايه تثبت كله يبقى يقول لك اخر في القرآن عمال ويجيبين مرة كده ومرة كده مثلا يتكلم في موقع تباعده ويقول هنا بيارى اللهم مصريين يعني يتكترهم ماش كده سأكمل انا انا انا انا يقول ايه الاية ولا لا يقول لهم بس يكون تأخذوهم لان فيه فرق بين الشجاعة في الاقبال على المعركة وبين العملية اللي تسلطر على المعارب اصناء المعركة كان لهم تكلم على الحالات قلل هؤلاء في اعيون هؤلاء هؤلاء في اعيون هؤلاء لان المؤمنين حيارون الكافرين قليل قبل المعركة يتدرقوا في امهم ايه والكافرين لما قال المؤمنين قليلت لا بحمن يبقى اذا قبل المعركة عشان ايه ولكن اذا انتحمت المعركة يدخلون على امل الكيمية في هؤلاء وامل الكيمية في هؤلاء وبعد ذلك يفاجعون بالكسر يبقى ما النزع حدث في اعصابهم المرن اذا المسال عايز السعداد تاني خالص ان كنت دخلها بنفس السعدادة انا عايز ايه سعدادين اتنين مدي كهوة ده اخوة خور ولا ما اخور شيء منذ العدد عن ما كنت اتوقع اه اه اه يبقى ايزا يقللكم فيه عين ويقللهم في عينكم بدي ان تبدأ المعركة. ليه? لان الله هنريد ان لا يتحيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة. فيوه ان يدخل المعركة لان ادخل المعركة يباني الامور بالعكس. ونكل الشيء من الضد الى الضد نزال بان قادرا اعلى يقود الاحساف ويقود المشاعر ها. يبين هي دي كده يبينها للجد كده ازاي يشوفهم ان من الاول وبعدين يشوفهم ايه كتير يبع ايزا نقلهم من الجد يبين على ان تقدر تستطيع ان تصنع في المشاعر ما تريد فظنعها في الاول تخميا حتى لا يتهيب المعركة وفي الوقت المعركة كثيرا حتى المؤمنين تحبهم الايه انتو وقودوك هانتو شبهم الايه لعم ايه خبار اه ابقى فقلنا الايه على هذا ايه قد كان لكم اعلى لكم اينين لمن يجمع بعضا فهي قبل لكم من وكل مؤمن وان زهرين لكل كافر وإياكم انتك انهر بمقاييس الاسباب فالاسباب المطلوبة من كل ما تدير عليها للبشر وتترك كل ذلك للقدر قد كان لكم اه فلا تخيروا امام عدد كثير ولا تغتروا ايها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل على الايه? قد كان لكم اه في فئتين. فئة تقاتل في سبيل الله لاخرى كافرة ويرى لهم ليس راي العين يعني يرى الكافرين الكافر المسلم ويسير الكافر الادبار او مثل عدد المؤمنين انفسهم الاديه اجمعين او ويرى المسلم الكافرين. طب يرى يعني يبقى لا من تكون يرى الكافرين, أنا. يرى الكافرين إيه؟ طب يرى المسلم لا المسلم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 من من 20 صابر يصبر ايه 200 <تصفيق> يبقى واحد بكام 1.1 <تصفيق> واحد, واحد يطلع ل 10 وبعدين قال يخفف الان علم ان فيكم ايه فان يكن نوركم 100 صادره يغلب يبقى من واحد باثنين يبقى هم يعني هم الموعودين برضه انتوا ادينا وهم ادكم مرتين بغلب على انكم حتى دعاف. على انكم ايه? بغلب. يالله ايض بنصره ان في ذلك لائبة لأولي الابصال. ربنا كمة امرها دية نسمعها كثيرا. ان الله كلها تدل على من من كل مكان لمكان. تنفذ من الحته دي الى الحته اللي اسمها عبور مش بنقول كده ده عبور يعني ايه عبور المشاه يعني اللي كان تنفذ منها. من الدفة دي من الشارع الى الايه الدفة الثانيه يبقى عبور يعني ايه عبور البحر بتمثل بين الشط ده للايه؟ اصل مش كده؟ اسمها ايه؟ اهو كون المظله دي على النفيف من, من مكان لمكان كل حته العبره العبره اللي هي ايه؟ في الجمع بتنزل من محلها هنا على الايه؟ على الخلط مش كده؟ على اول طب ليه العبارة العباره اللي بيتكلم بيها طب ما انت من, من المتكلم مين؟ ده بقى ابو ولا النفيف من مكان لمكان ولا لا؟ طب والعبير اللي هو امين. الله طبعا بي من الوردة تبقى الوردة بعيدة عني كده وعشان من ريحتها ولا لأ. يبقى عبارة من كلها مفتدل على مفوض ولا لا. كلها تدل على الايه? على مفوضة. طيب يبقى لكم عبرة اي تنكلكم من شيء الى شيء. اي تنكلكم من حكم قد فيه فيكم بيانكم قليل ويبقى كثير ومش عارف ايه. يقول لكم ايه? مالة تانية خالص. تبقى عبرة يعني ايه? هو ما تستطيع حدثوا ينكونوا كي من الى ايه وشي واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه ايه اه شفنا فيه ايه وانا بديه عبرة عبرة وانا قليت من انه ظالم طوال وانا شعارف وبعد ذلك ردة الى انه بقى ايه في حالة مهانة يبقى بيسمحل ايه يبقى العبرة انها عبرة هي العائضة من فتة الناقلة من حكم الى حكم وناقلة من حكم الى حكم قد يستغربه الظلم اشتركت مع الآية ولا لا اشتركت مع الآية يبقى زي التذيور الآية دي يناسب بايه لقد كان لكم بايه اه برضو آية تبقى عجوبة وامتهت بايه باعجوب يبقى من الامره شيء ينطلني بايه من امر الى يمكنني من الى امر ينطلني من امر الى امر قد تستغرب بالأسباب. يقول امه من الكلام ده لو انك مطريق بسياسة نفسك ولكن المؤمن لنسى مطريقا بسياسة لان الله لا يريد ان يعزبهم بدونك يا بدون حرب لا عزبهم بدون ذلك ولكن الله يريد ان يكون عذابهم بايديك قاتلوهم يعزبهم الله بايه بايدي وان لو عزبهم من غير ايديكم من ظاهرة في الكان هذا صار زلزال به بمرهم مش اي حاجة لا انت مثل اتنين اللي يعذبهم الله ايه ده الله لا حول ولا قوه الا بالله اليد اليد هي القوه وايده يد يعني ايه الاقوى يبقى هو يريد مين كفقت المعات العمانيه وبعد ذلك هو يعمل ايه يد يكمل يالله يزيد من اسرهم من يشاء ان في ذلك لعبره للامل الابصار هي لون ابشه من العمره تبقى من اول البصائر قال لك لانه امر غائب امر, أمر يبقى اللي نوع عين يفتح مش ان هو مش كل واحد لما يفكر لما ده امر ايه <تصفيق> سنه الى المعاهقه التي جاءتها ولمن صدقه الاجابه صدقه لمن الاجابه صدق فعلا قبل المؤمنين كلهم وعهدته قد كده وعهدت ولم يدخلوا ولم يخرجوا لقصد عنده انما خرج لقصد ايه طيب عايزين يوكفوا امام يبقى فيه اللي فيها الايه العين لكن ده اللي براها قادل العين ما كانش المصري بياها عمي ايه ايه لا امي ما قول عادة ان مفيش فيه لقيع وصلاح وكبير ومتاع يده بايه حراسة انه مش عملية معركة والله يريد ايه انه منتصار يكون على ذات الشيطة بمكان ايه ربنا وعدهم ان تنسر على احدى الطائفتين واذ يعيبكم الله احدى الطائفتين انها لكم لتوضينا يعني الأجل الدشري أن غير ذات الشيكة يعني المسلحة تكون لكم لكن هذه مكتشكة تفسر لأني لك يا سلماني الشطر على جماعة تجار ومن معكمش لا جيش ولا اسفحة ولا اي حاجة والله يريد ان اجعلها فرقانا وتوضينا أن غير ذات الشيكة ويريد الله عن ايه الحق يبقى كلمة احتقرها أولم أنكم لم تخرجوا الا لقصد الغيرة فلست عددنا مش كافي عشان كذا. بدون جمل كل بالمثل. بكل قواتهم الألقة تبكتوا أفلاثة أكبرها لذات كده يبقى لما يجي النصر في الموقع دي يبقى نصر حقيقي ولا لا يبقى نصر حقيقي وتبقى قاية ولا مش قاية تبقى قاية واي عجيبة ولا لا وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة يبقى عيزا يجيب الموقع في حطة عيونها ولذلك تجد معجائب في هذه الموقع معجائب الموقع تجد الأخوان يبقى بالموقع الاب والاب في صلاته لكده الاب والاب ابن ابي بكر رضي الله عنه قبل ان يمشي كان في الدار في داخل القصات وادوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اجلى ابنه بيحكي الابن لابيه يعني بيشير من ايده بيقول قد ترى لي يا ما بدر وجهي عنك اللي ابن يؤمن ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هو يقول لي يحب على شرح الإيمان السديقي يقول لي الله لو ترأيتني أنت لقتلتك ويقول لي الله ويقول لي أنا شوفك اللي معي اللي معني لو ترأيتني أنت لقتلتك يقول لي المنطقيين لتنين منطقيين لأي ابن أبي بثلي حين التقي بأبي بثلي فيرى وجه أبي يقارنه دوي لأبي بثلي يدي منازم ايه؟ ده هو عارف محتاق الله باطل يبقى أبوه يردخ ولا لا يبقى لازم يحافظ على بوه ما يجيش مع لكن أبو بثلي حينما يقارن يقارن يريد من ذلك بالإيمان ما ولا ما يتلوش لكن لله حكمة في من قتل ومن انتزع ولله حكمة في من ابقى من الكفار بغير قتل لان هؤلاء مدخرين لقضيه اسلاميه كلنا حيبن فيها بلا حسن فكل مثل مثل لا واحد زي خالد ولا واحد زي التاني نوت ولا واحد زي عكيمه زي زي من نحن ممكن نكونش منهم لأننا عايزينهم حدوثي. لما يبقى وحيبقوا في صفكم ومدام حيبقوا في صفكم يبقى حافظ معلومكم ولا لا يبقى مسل دبيد ولا لا ويجي مسلا انه هي سيدنا اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ابو, أبو عزيز انه هو كان اخي الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عروة أرسله رسول الله من بشام بيو الله ويعلم أهل نبتة وكانت كل غنيه يغون عليه فتح قريش البلا و بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد بشام في بعد جلد بشام الله رجل بمن لا يلزم كيف فعل بصاحبه يبعد ذلك يلتقي في المعركة هو أخور أبو عزيز أبو عزيز لا يزال على الكفر مصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز مأسيراً بصحابي مصعب أبو الوسف واخد أسير فيقول يا أبا الوسف إشدد على أسيرك فإن الله غنيا لست تفجيره بمال كثير فأقول له أخوه أبو عزيز أهازيه وساتك بأخي قال هذا أخي دونك هذه الفعل قماته تنتصر وما تنتصرش طاقة ايمانية فحلة تتغلب على عاطفة الاخوية تتغلب على عاطفة الابوة والبنوة كل ذلك في فضيل ايه? اذا الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا حتى لا يخور مؤمن وانقل عذابك وان قلت عبده وحتى لا يهترثا فل وان كثر عبده وقصر عبده المساله عايزين صدق ايه صدق ايمان لا ولذلك كل واحد احرص على الدين فيها المتدرات وان جرت قدوه الايمانيه التي تجد في نفس اليوم قضيه ماعله تتربس بين ايه والكفار فتربصوا ايه يتنقصروا علينا وتقتلوني مروع الجنب اش كده يا لله احدى الحصم هو ان انا اتفردكم في المعركة اللي نزلكم ايه من الروع الجنب تبقى كل واحدة حلوة ولا لا اه طب يا نحن لا تربصوا بكم ايه انه سيناكم الله وعدا من منا ينفي او باقي دينا تبقى المعادلة سهلة ولا لا اه المعادلة ايه المعادلة سهلة اَتَمَنَّكُم اَيَّةٌ فِي فِئَةٍ قَتَتَ فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَّنْهُم رَأْيَ الْعَيْنِ اللهُ يُؤَيِّدُ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْمَالِ وَالْبَنِيَاتِ وَالْحَرْثِ وَالتِّجَارَةِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عايز انقطاع الى الله وعايز خريج الانسان المؤمن عما الف من عادة تعطي له كل المتع لتجعله يضحي بكثير من ماله في ان يصلح نفسه يعني يبقى المقعد عن الحرب يبقى انسانا انه تقدره شهارات الدنيا او ارد الله يجيبها يقول يجيبها بعض ايه? اه بعض العملية ديا علشان ما نبقاش شهرات الحياة تأخذنا من متعة القتال في سبيل الله, زمينة للناس. زمينة للناس. في في الله ولي اعنائها لمتعة زنوين للناس زنوين للناس حدوا شهرات كم المتعة تدينها فاصل. بل المتعة التي يحلها الله وليس فقطاً شيئاً من خلق الجرح المرأة الأجميلة لما دمتك زين يبقى زينة شيء فعل إيه؟ فعل الجرح فزينك الله يريد أن نأخذ الحياة مش نأخذها نحضر بس نأخذها مش بزينة المغربية نأخذها بحقيقتها الاستبقائية للحياة ما كنتش بالوسائل اليوم المكاب الكبير بتاع حديث فالجيني الناس يحب الشهوات وبعدين زينها وبعدين سماها الشهوات من النساء الشهوات ما هو الشهر؟ هي الشهوه هي ميل النفس بقوة الى اي عمل ميل النفس بقوة الى اي الا اي عمل طيب من هو النفس حين تنزل الى قدام يا اخير نطاق البيضيان. ميل النفسي بشدة الى شيء من الاشياء. فان كان هذا الميل مما يؤكده حقيقة استبقاء الحياة يبقى مكبول. وان اخذت الامر على اكثر من ذلك يبقى هو ذلك المهبطة. احنا كلنا جندنا مثل جمال دعنا في ظواهر الانسان وهي غريزه الجنس بيقولوا الحيوان احسن منه لان الحيوان اتخذ العمليه الجنسيه لاستقاء النوع بدليل أن الانسان إذا ما تم لقاؤها من فحل لا تمكن فحل اخر منه ولا تمكن الفحل الثاني منه والفحل ايضا اذا جاءنا يتها وشمثم عليها فوجدها ملقحه مخصبه لا يقبل عليها في احيانات خديتها ايه خديتها استبطاء للحياه ما خديتهاش لجزه متجدد ومع ذلك مظلم زي ما قلنا مظلم الحيوانات ينقل على اللي عندنا شهوة دهينية طب يريدها شهوة دهينية ده بل دهينية خدتها على القدر الضروري اننا احنا ما فلسفناها فاذا انخريدك بالشيء عما يمكن ان يكون مباحا مشميعا له هي بل يبقى ايه شهو اسمنا شهوة النفس الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن للكي لدقاءه ولدقاء للمعهد تبكي حياتك انت بالمطان والمشروع وتبكي حياتي موعةك بالتزوج. يبقى في استبقاء اين اتنين. استبقاء حياة لك انت وما تأكل وتشرب استبقاء موعة لكن اذا نزلت الى المسألة وجبت ان الخالق حكيم قلت بأني تفوت اي حيان ام اي مدات بسيطة اي بالنسبة لديه يوم كنت في التلعب لبرد الحمامة تذكت بانتهى لحد فده ما كنتهى التمرد ثم لا تعرف بانتهى عين ذهبت لكن حصولة الانتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتكوين اولاد بتعود شقاء الى ان يدنغ الولد يبقوا كم سنة شوفوا الطفولة بتعطي قد ايه بقى قوم الحق سبحانه زينا للناس حب الشعوات من النساء ما هو المزايد ان كانت الامر الزائد عن ضروريات الامر بشغل الشطاء وإن كان في الامر يقيب النبي استلقى النار في الطيحه يبقى امام النيل ان الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين نلاحظ ان كلمه البنين هنا يقصد بها الذكر ما بين البنات من لان هم اللي كانوا يطلبون دائما منعزه زي ما نقول ولأني ما يجيش منهم العام وهم كانوا الدماء بيجي البنات بيخافوا ليه فالمحبوب من الرجل في الخلف حتى الان ان هم ان ال... ال... دمين حتى اللي بيقولي حقوق الموءة انك تلعيش ولا تذكر تبقى عايزة ولا تذكر والقناطير المقنطرة قناطير القنطار ده وزن هذا الوزن حددتها كثافه الذهب الا انه بعد ما بكمل... بعد... أن كان كان بعده يكون وزنا كان حجما لكن مهو راه حجم هذا من وزن كان تم تقل من ال من الحجم الى Y. كل زمان علامة الصراع الواسع يجروا جلد معجز، جلد العجل لما يسلفون كذا غالي نجى البيت يبعدين من له الذهب، فلمن المسك أو الجلد زهبا نسمينا ايه كم طع؟ إلى عنده الله بخيره، وإذا خدم. مني اللي ماسك اي مني اللي جلد ذهب هو ذا مين بقى دفن في فيه انه كان ايه تنحت ببعض بقى ايه بقى براوزت ما تسمع التماطير المطرطه يعني يريد أن يحقق فيها الكنتارية ده كنتار مكنتر يعني لما ما بقول إيه إيه إيه تقريبا زي ما قلت كذا تقريبا لما لبقول كنتار مكنتر يعني إيه يعني مكنتار كنتار ده مغمير بالموازين بتاعتي إيه كنتار وده مغمير مدمره الادة يجي في النغة العربية يجيب لبز لنجوس اللبز علشان يجيوني ايه الكل يقولك ايه ايه زل زنين لبز زل ايه زل زنيخ يجيب منها ايه بيقولك زل ايه زل كال يال في ملاقع كده يا لون القال يالي انهم يبقى فيه ظلم ولا لأ وانهم يقول أين يقعد في الايه الظلم يقعد نبالف في الايه في اما بيعته زمان وانهم لا اخد بالك ده ازاي لأما الظلم بيحمل الشمس ولا لأ حاجم الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد في احنا بتزل عنك انهم نفس اللي نظلل تقول فوق و حاجة نضلله تاني يبقى ظل نفسه اللي ايه؟ نزله، نزل ليه؟ طب ما هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها ده ليه؟ لان ورقه بتستر الشمس ولا ورقه ليه بعدين خول ورقه ورقه ورق مغطوره ولا ورق بقى شعبه عامل ايه تركيب؟ والظل دلوقتي لما يحب يعمل مكنه مكيفه بيعمل يعني ايه؟ يعمل راحه طب لو تركتها هتبقى ظل سايحه من غير جبل وقع ليه؟ الشجره، وين يعمل للظل اللي, اللي, اللي بتظلني برضه ايه؟ تمام عايزيننا في عمل الثلث انت اصلا يعني هو هل الزمن ده ازل الازمان ابداي مش حلام لان الزمن ايه, لا إيه؟ زمن جميل كل حاجة مجللات هي نفسها في زمن ولا لا وايضا مختلفة الاوضاع مش زي زمن الخلد لأنها برضي ورق بيخل النسير ايه انها دفع حذبت ولذلك الشاعر لما حبه يوصف الروضة بانه قال ايه تسد الشمس انا واجهتنا حكمة فتحذنها وتأثنن يعني اتخاني الناسين ايه ايه من الخامة بديها متجايدة يبقى ازلنا زليل يليل الى القنطار ايه ما تفتكروش الله قنطار بس كده ده مش كلام بظافة ده قنطار ايه بقنطار قنطار المقنطار من الذهب والفضة والخول المسومة خل ديال ايه كانت بقى عدة العجز والعظمة والنبيل أو الخيلى معه من بين واسعين والخيلى له أو من قوم من قيامة ومن صيامه كنيه لصيامه دين عشان تعرف في العجز قد يكون واحد ووشيء أدرك في ايه في مجالات متعددة من المعنى لصيامه يعني من سامها يسوله يعني لها مراية تساعد فيها تبعد فيها مراية تأكل على كفه مش مربوطة عشان تبني تاكل كفه للجمهور له المسائمه يعني ايه تكون اللي ايه تكون على كفر ادي واحدة طب مسوامة يعني ايه معلمة لها علامة فيه هر هنا فيه هل هنا فيه طيب ولا طب مسوامة يعني معلمة ومروضة لان الاسل في الخير انها تت مش مستعمسة لذلك ترويد لازم نوقف عشان تعرف ترى وتعرف تعرف مثلاً يعني تطلع تدفع ديه وإلا فهنا الحياة اللي كانت الاول يوم متوقعش مرة لازم بس ايه تعرفه مين اللي بطلع ليش وما سائمة تأكل ما تشتهي على قبل ما تأتي بها به هذا معلمة فيها علامات كالغرم والتحديد مثلا او ده اجهر وده كميت وده مش عارف اشكر وده او انها معلمة اي مروضة او ايه مروضة طيب احنا الحرب تعيز الحرب تعيز اكتاعة على الارض فواجبوا ان لا تكون شهوة النفس حاجة للنساء البنين الاولاد لانك تقول لعايتهم واوا الى اخر برضو ما تكون شهاجة بتنفق منه على شرح البردوة ان خيل قبد الخيل هو معدولة لهذه الايه اذا نجيء هذه الاية بعد الاية الاولى التي قد كان لكم الاية في فئتين ومتقطة تؤكد الانسان يجب ان لا يدفع بشهواته ان لا يضحي بشهواته الحقيقيه في إدراك الشهادة أو النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الدين وفي القمار الايه وفي الايه وفي, وفي, وفي الخمر المسونه والمكعور الانعام دي من ربنا سبحانه وتعالى ان عليها في صوره الأنعام برده من ثمانيه كانوا ثمانيه تعالى من الضن اثنين ومن المعي اثنين وبعدين ايه من الابل 2 في اياه تاني من الابل 2 ومن الابل بقري 2 يبقى 2 من الدقن و من المعز و من الابل و 2 من روال يبقى 2 فاربعة بقاوة 8 8 ايه اذوان ايوك ان تكون 8 اذوان لا ان 16 ده بالحسبة الغلط الاوليني لان الزوج مش 2 الروح واحد بس يشترتوا ان يكون مع غيها يعني انت تمشي الزوج يعني يطلع ايه كلمة غير تقول الدنيا الزوج حمار يعني يجبلك ايه لا يجبلك اتنائه هو ده غلط ده زي يوحل معه غيره معه زي توأم كلمة توأم توأم هو ايه واحد لازم يقول معه غيره ما تقولش توأم ايه هو ها تقولش ده غيره والانعام والحرص حين تسمع كلمة الحرص تفعل ان المراد ديها الزرق ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تعلم ان الله حين ينبت لك اشياء بدون معالجتك يريد منك ان تستنبت اشياء بدون معالجتك وهذا لا يتأكى الا بعملية الحرص والحرس هو اهاجة الارض ارتباطات تل بجندة تل نظر تجوجها بالحرس معنى تجوجها تفك تفكي يبوثتها وتلافح زراتها لان يبوثتها وتلافح زراتها ما يكون شيء بيئة للنبات لان النباتة يحتاج الى الماء ويحتاج الى الهواء يحتاج ان كنت مهيئ بشعيرات البسيطه ساعة تخرج انها طول طول سهله تمشي فيها لا ان تكوى يبقى الحرص النام ليه نشيل الارض نشيلها يعني نخليها ايه لو نور علشان ايه عشان تستطيع البذره ان البذره اي بذره اي حبه من الحبه اليوم او دع الله في تلقائي يقومات الحياة الى ان يجبها جزرية يأخذ مقومات الحياة من الارض ولذلك بعد ما تبدي الغزاء اللي بتطلبت كده نمت ويطلع الغزر كده يروح في الارض تبتدي كل ما يقوى الغزر الزبان ليأخذ من الارض تطمحوني الورقته الفلقين يقمع بعد ما كانوا يدخل يبتدي يقن لأيه ويقع الورقة ولا بعد ما خلف الاقتناء ايه الورقة دي الحجم التعرق هزة النبتة الى ان تستطيع ان تتغذى هي بنفسها من ممكنش بالي اذا كان الارض ايه لان زالت اليونك مثلا الارض اللي السوداء تبقى صعبة مش قصبها الارض الرمية لا انت بقاش قصبها لا لاننا عايزين حجمت دي حاجة يرجى الماء عنها علشان يشنه بالذاب، ولا تصبش الماء، فانت ترمل كل تنزل تنزلت الثمرة، إنك يحفظ كثير بالمي تدينها اذكر يلا عايزين فيها عبتا فنبقى عايزين ايه عرض داين ايه داينة داينة يعني يعني يعني فيها هذه ايه وفيها ايه فيها. نبقى ربنا ساعة نتكلم عن الزرع والايه الحرص عشان يلفكنا الى اما الذي يريد ان يأخذ فرع اللي عبده ان يجد حارسه يحرس فأنتم ما ايه ما تحرقون وانتم تزرعونه النحر الزرعون فعبر بالزرع عبر عن الزرع بالايه بالحرس لانه السبب الذي يوجد الايه فيوجد الزرع كل ذلك من الشهوات في النساء والدمير والقناطير المقنطرة من الزهد والفن والخول المصومة والانعام والحرص كل هذا بجمالة ادرى عندكم متاع الحياة الدولة. لا? لاننا سابقا قلنا الفيصل أهل. اما ان يفوتك فلا يكون عندك. وانا ان تفوته فتموت. وكل ما يفوتك ان تفوت عمدا ويتجزش بك. ولا لقاء.